آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون نشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تبعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا ويل للمشركين الذين لا يهدون الزكاة وهم بالآشرة هم كافرون أَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْرُونَ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَدُونَ لَهُ أَنْدَابًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء إلى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 مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَهُ سَأَعْرِضُ رَبُّنَا لَئِنْ أَنْزَلَ مَلَائِكَةً ثَهَيْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُوُّ اكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مما قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم وَأَنَّ مَا سَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَخَلَتْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهستم علينا قالوا أن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 فَتَسْتَكْبِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ قَوْلُ وَلَا أَنْقَارُقُ وَلَا ذُلُودُكُمْ وَلَا كِرْبًا بَلْ أَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصفروا فالنار مسوى لهم وإن يشتعته فما هم من المعتبين وَمَا يَقُولُ لَهُمُ الْقُرْآنُ أَفَزَيَّنُوهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَزَيَّنُوهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجن مَا إن إِلَيْسَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِيَالِقُرْآنِ وَالْغَوْفِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ قَلَنُذِيقًا الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد دفاع ما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أعلى اللذين لأضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقزامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تذدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من من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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وَمَا يُنَطَّقُ عَلَى الَّذِينَ نَصَرُوا وَمَا يُنَطَّقُ إِلَّا لَهُ حَظٌّ عَظِيمٌ وَإِنَّ مَا يَنَزَّلُ مِنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ م تَابُدون أينِ استْتَكْ بَوفًا الذيذينَا يضَ رَبِّكَ يسَكّسونَ لَهُوبالَّلِ وَنَّ غَادِ وَهُ دَمون وَمِن ل يكَح تَجْرِي الْأَرْضُ بِقَوَاعِدِهَا فَإِذَا انْدَثَرَتْ عَلَى الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَقِيمَ لَهُ مِصْبَاحَ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَجِدُوا أَكْوَانًا وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَظِيمٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ ما يقال لك إلا ما قد حين للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة ودو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أمعجميون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 مكان بعيد ولقد آتينا موسى الهتابة تلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شكل لهم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءها فعليها وما ربك بظلام للعبير إليه رجع المشفاعة وما تخرج من سمعات من أكمامها وما تحمل من ولا تضل الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا انا اذن لنا كما مننا من شنيدا وضعنا عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضوا لا يسأل الإنسان من ضاء الخير وإن مسه الشر فيأوكم قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر قولا انما هذا لي لا يقول انما هذا وما اضل ساعدك انك ولاردعت لِيَجْعَلَنَهُمْ لِلْحُسْنَى قَلَّ نُنَبِّئُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَلَا يُؤْمِنُونَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ فإذا مسه الشروف ذو دو دواء عريض قل أرأيتم إن كان من منزلناه ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيداً سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أَنَّهُ الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا أنهم في مريدين يا ربي الا إنه بكل شيء وحيط